قال مالك أرى أن في بيضة النعامة عشر ثمن البدن كما يكون في جنين الحرة غرة عبد أو وليدة وقيمة الغرة خمسون دينارا وذلك عشر دية أمه وكل شيء من النسور أو العقبان أو البوزات أو الرخم فإنه صيد يؤدى كما يؤدى الصيد إذا قتله المحرم وكل شيء فدي في صغاره مثل ما يكون في كباره وإنما مثل ذلك مثل دية الحر الصغير والكبير فهما بمنزلة واحدة سواء ينتقل مالك رحمه الله بعد الضباء والغزلان وبقر الوحش وجاء للطيور والحمام جاء للبيض بيض النعام وبالتالي بيض الدجاج بيض الحمام يقول مالك في البيضة عشر قيمة أصلها القضية في النعام الآن بيض النعام من حيث هو له جهتان جهة مالية وجهة غذائية ولذا الفقهاء في كتاب البيوع يفرقون بين بيض النعام الخاسر وبين بيض الدجاج إذا اشتريت بيض الدجاج وجدته فاسد فلا قيمة له وترد القيمة من صاحبه وإذا اشتريت بيض نعام ووجدته فاسدا البيع ليس ملزم برد القيمة لأنك تستطيع أن تفقب قشرة بيضه النعام وتسحب ما فيها وتبقى هي اي غلافها جرمها تستعمله كزينه او اناء اما قشرة بيض الدجاج فلا فائدة فيه ولا ينتفع به انما المقصود ما بداخله للاكل ومالك يمثل ببيض النعام لقيمته عشر قيمة النعامه طب من فين هذه جبتها وكيف أخذت هذه؟ يأتينا بقاعدة وسبق أن نبهت إن طالب العلم يستطيع أن يستخرج قواعد أصول الفقه من كلام مالك في الموطأ من غير أن يسميها أصول من الأصول المتفق عليها القياس وإن خالف فيه ابن حزم فهنا مالك يؤصل أصلا في الفقه على القياس وقال لنا البيضة بالنسبة للنعامه بالنسبة للطائر هي بالنسبة تماثل الحملة بالنسبة للحيوان البقرة الناقة الشات العنز حينما تكون تحمل جنينا هذا الجنين البيضة من الطيور بمثابة الجنين للإش من الحيوان لأن هذا بكره تنتج هذا الجنين وهذه البيضة بكرة تتكيز عن فرخ فاعتبر مالك ان البيضة بالنسبة للنعامه كالجنين بالنسبة لامه والجنين بالنسبة لامه فيه ايش لو ان انسانا اعتدى على امرأة حامل فاسقط الجنين وبقيت الام سالمة نزل الجنين ميت انتبهوا شويه هذا فيها جنايه لا تفهموها خطا انسان اعتدى على امراه حامل فنزل جنينها ميتا سمعتم ميت عشر ديه الام ديه الام كم على النصف من ديه الرجل ديه الرجل كم ولما ما قراتش ايه مائه من الابل والمرأة خمسون من الإبل عشر الخمسين كم؟ خمسة. خمسة أما إذا اعتدى على امرأة حامل ونزل جنينها حيا ومات بعد أن نزل ففيه هدية كاملة نعدي عنها ونروح نخليها للمحاكم من شغل فيها بيضة النعامة مالك يقول فيها إيش؟ عشر قيمة النعامة ليش؟ لأن جنين المرأة فيه عشر ديتها وإذا امه مملوكا فعشر قيمتها قيمتها مئة ألف قيمتها عشر ريال بحسب ما تكون قيمة الأم يكون إيش قيمته إيش حملها عشر قيمتها اذا الحرة جنينها مرتبط بديتها المقدرة شرعا والامه جنينها مرتبط بإيش بتقدير قيمتها في السوق بيعا وشراء يبقى هنا قياس ولا لا إذا هذا مالك يقول بالقياس ويؤصل عليه حكمه وسياتي قياس آخر نعم قالت لما يكون في جنين الحره غرة عبد الأوليد وقيمة الغرة خمسون دينارا وذلك عثر فيكم نعم شيء من النسور او العقبان او البزات او الرخم فانه صيد يؤدى كما يؤدى الصيد اذا قتله يقول مالك وفي النسور والعقبان ولا والبزات والرخم وإيش صيد يؤدى كما يؤدى الصيد هذه مشكلة النسر يقال النسر والنسر ويقولون هو بطل الطيور يعمر ثوي كما يقولون يمكن يعيش ألف سنة يبالغون في أمره النسر من أكلة اللحوم قد يخطف الحمل الصغير قد يخطف الطفلة والعقبان أصغر منه والباز إيش؟ والبزاد جمع بازي البازي نوع من الصقور لكنه أسرع منه طيران وكما يقولون أشد الطيور خيلاء وكبر إذا كان مع بعض الطيور على الأرض لا يقبل لازم نشوف له حاجة ولا شيء عليه يجلس عليه وسريع وحد البصر كل هذه والرخم الرخم نوع من الطيور مثل ما يقولون يضرب به المثل للشخص هذا اللي يقول اللي ان البغاثة بأرضنا يستنسر هو من أضعف الطيور ولكن كل هذه الأصناف ذات مخلب وإيش ذات مخلب من الطير وتأكل الجيف الجمهور على أنها ليست صيدة لانها لا تؤكل لانها من ذوات المخالب من الطيب ومالك عنده فيها قول بالكراهيه وليس بالتحريم ويعتبرها صيدا تفدى كما تفدى الحمام واليمام ليش سمعت من ولدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه في مناسبة وجهة نظر مالك في القول بكراهية هذه الأنواع من الطيور لا بالتحريم أن مالك نظر إلى الكتاب الكريم في المحكم بقوله تعالى قل لا في فيما أوحي إلي إيش محرم على طائم إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوح أو لحم خنزير ها فإنه او فيسخن أهل به ايش بغيره يقول لا اجد ما جاءت المخالب ما جاءت النياب من السباع فقال جاء الحديث بعد ذلك كل ذي ناب من السباع حرام جاءت وصل معها ومخلب من الطير قال مخلب من الطير ليست بقوه ذي ناب من السباع وجاءت هذه وإنما صار نحملها على الكراهية لأن الآية بأسلوب الحصر لا أجد إلا أن يكون والنفي والإثبات من طرق الحصر ولكن ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعلي في أضواء البيان يقول إذا كان ذلك لا يجد وقت نزول الآية وقد وجد بعد ذلك ما هو محرم قطعا كالخمر ليست منصوصة هنا الحمر الأهلية جاءت بالسنة نهى صلى الله عليه وسلم عن الحمر الاهليه يوم خيبر إذا جاءت محرمات سوى ما ذكر في تلك الآية فيحمل قل لا أجد فيما أوحي إلي وقت قوله ذلك والوحي لم ينقطع عندها بل يتتابع الوحي بعد ذلك والله يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء اذا طرأ من الآيات والتحريم ما أضاف للمحرمات محرمات إذا الصحيح تحريم كل ذيناب من الزباع ومخلب من الطير فمالك رحمه الله لقوله بكراهية هذه الأنواع وعدم الجزم بتحريمها لما بين الآية والحديث يرى أنها صيد والجمهور يقولون إيش ليست صيد ولذا أحببنا التنبيه على وجهة نظر مالك والله تعالى أعلم نعم قال يؤدى كما يؤدى صيد إذا قتله المحرم وكل شيء قدية في فغار لمثل يكون في فغاره وإنما مثل ذلك مثل دية خر ثم يأتي في آخر الباب وكل ما فدي كباره ففي صغاره فدية غزال كبير ضبي كبير غزال صغير فيه فدية لو مولود امس فيه عنز ارنب كبير تجري ارنب صغير تسه ما فتحت عيونها ايضا فيها جربوع او فيها ايش عناق لماذا يقول كبير والصغير اذا قتل, قتل انسان انسانا خطا وأردنا الدية هل دية الكبير ألف ودية الصغير خمسين ولا الصغير والكبير الدية فيهما سواء فمالك يقول تلك كفارة والكفارة لا تتفاوت كما أن الدية في الكبير والصغير لا تتفاوت وهذا نوع من أقوى القياس عند مالك وبالله تعالى التوفيق